قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع بستهم نفحة من عذاب ربك لا يقول I'll borrow on the الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكرون ذَلْنَهُ أَن فَأَنْتُمْ لَهُ قالوا وجدنا